بوك تو أستوين دسمت دي ديويني تسعة وثمانون تسعة وثمانون بيلي يم إستيقسم فينس الأمر واحد الأمر واحد ني ستا تشو تيك كسول كثيرا هل لا كنت غير هكذا <تصفيق> انت كثيرا هل كنت غير هكذا توغولي تيك إلغي نيغولي تا تنام كثيرا هل لا نمت أقل من هكذا انت كثيرا هل لا نمت أقل من هكذا؟ تونات ستيك ڤالو، نينات تاچو تيك ڤالو. انت تأتي كثيرا. هل أتيت غير هكذا؟ أنت تأتي متاخرا كثيرا. هل لا أتيت غير هكذا؟ دوس ميهيستيك سكالي، نسميهيست تاچو انت تضحك بصوت عال هل لا ضحكت غير هكذا انت تضحك بصوت عال هل لا تضحك غير هكذا تروناتي ككلوسو نروناتا تشو تيك كلوسو تتكلم بصوت منخفض جدا هل لا تكلمت غير هكذا انك تتكلم بصوت منخفض جدا هل لا تتكلم غير هكذا؟ تتزر باراگ داودز، ندزر تشرب كثيرا جدا. هل لا شربت غير هكذا؟ انت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ تسمئكي باراگ داودز، نسمئكي تاچو تيك داودز. انت تدخن كثيرا جدا هل دخنت غير هكذا انت تدخن كثيرا جدا هل لا دخنت غير هكذا تسترادا باراك داودز نسترادا تشتغل كثيرا جدا هل اشتغلت غير هكذا تشتغل كثيرا جدا هل اشتغلت غير هكذا Tu brauc tik ātri, nebrauc taču tik ātri. Entētā sīrū bi surātin āļjā, hēlē sīrta gairā hākada? Entētā sīr bi surā āļjā, hēlē sārāt gairā hākada? Piecelieties Millera kungs! Isha, jāsējīd Muller! Isha, jāsējīd Miller. Asēėties Millerr kuns. Ižlis, jāsējiet miller. mil. Ižļa, jē sejied milār. miller. siežam, Millerr kuns. Ib kā želisan, J Esiet pacietīga. Kun sabūran. Kun sabūran. Nesteidzieties. Khud vakt kā kī fājā. Khud vakt kāfījā. Pagaidiet acu mirkli. Intazir lahzā. Intazir lahzā. Esiet piesardzīga. Kun hadīran. Kun hadīran. Esiet precīza. كن دقيقا في المواعيد, دقيقا في المواعيد. لا تكن غبيا, لا تكن غبيا.